لا اله الا الله سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم حق قوَّ صدِّقَ وَيَقِينَ عليها نحيا سيدي يا رسول الله في ليله في ليله هزت الدنيا عجائب في ليل في ليلة عزة الدنيا عجائبها والبست حولنا الاجلاب هزت الدنيا عجائبها وولبست حلل الإجلال والنائضم إذ كنت في الحجر عند البيت في حارم إذ كنت في الحجر عند البيت في البيت في حرابة إذ كنت في الحجر عند البيت في حرابة واقبل الروح واقبل الروح يدعو هزت الدنيا عجائبها وألبست حولنا الإجلال والعظم إذ كنت في الحشر عند البيت في حرم وأقبل الروح وأقبل الروح ركبت متنا براق ما تراقد مت متنا براق ما الا تحدى وبيض البرق في ظلم ركبت تمتنا مراكد ما ترى قذبا إلا تحدى وميض البرك في ظلامي وحين أديت للأقصى تحيته وحين اديت للاقصى تحيته ما كنت إِلَّا يا سيدي يا رسول الله يا من بهديك افلح السعادة لحظ عذاء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعزت صلى الله عليه وسلم يا من بعزت إلى الخلائق رحمة يا من بعزت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة رضياء غلب الدهور بقاء ما سيده وحك البدور وفاق البدور جبينك الوضار السيد وحكى البذور جبيلك النضاء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جديد صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين